والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قُتِلَ الْخَاصُّونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ وَمَا هُمْ عَلَى الْنَّدَى يَفْتَنُونَ لَوْ قُفِتَ نَكُمَا ذَلِكَ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْ إن المتقين في جنات وعيون آخرين كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروف وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وفي السماء رزقكم وما توعدون فو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما نَقُمْتَ تَنْطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما فَرَغَا إِلَى أَهْلِهِ فَدَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرُبُوا إِلَيْهِمْ قَالَا أَلَا تَأْكُلُونَ أوجسمن غم خيفة قالوا لا تخف وبشّر فانقب بلاتي مراءته في صرته فانك توجهها وقالتا عجزناك قَالُوا كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ